ان انت هتضيع يعني فكرة انه انت لو ما عملتش كده هتضيع تمام فالطبطبة والكلام ده احيانا كتير الواحد ما بيبقاش قادر يسمعها اللي هو احنا فعلا محتاجين نعرف محتاجين نسمع انه اللي قالوا وما م. هو بالهزل م. لازم تاخد قرارات فصلة م. يعني احنا بعضنا بيتعامل مع طريق التدين تحس ان هي مصرحية هزليه. يعني انت نازل بحر البحر ده في مليون جسة ولازم تنزل يعني هتنزل هتنزل مش هتنجو غير لما تعدي. هتنزل وانت بتلعب ولا هتنزل وانت لازم تفهم هي الناس غير اتليه الاول انت الوقتي كام شاب يعني انا بقالي 30 سنة ملتزم فضله مني تيله كام واحد التزم وانتكس من يوم ما الواحد التزم ملايين ممليانة تفكر هو اللي قبلك اللي قابلك وقع دلوقتي لان احنا مش منهجيين في طريق التدين التدين له منهج